بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت تمود وعاد بالقارع مَا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُلِفُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِي جَاصَرُعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَوْيَةٍ فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَا قَبْلَهُ وَالْمُتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 112. وحملت الأرض والدبان فدكتا دكة واحدة 113. فيومئذ وقعت سقط السماو فهي يوم إذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقه يوم إذ تعرضون لا تخف منكم خافيا، فأما من أُتي كتابه بямиه فيقول غاب مقرؤ كتابيا، إني ظننت أنني ملاق حسابيا. فَهُوَ فهو في عيشة راضية 112. في جنة عالية 113. قطوفها دالية 114. قلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 119. ولك عني سلطانية 110. قذوه فغلوه 111. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة سبعون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 111. قليلا ما تذكرون 112. من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين 111. فما منكم من أحد عنه حاجزين 112. وإنه لتذكرة للمتقين أَنَّ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين